ج ن ب د ما شايفك ق ا ب الجديد انت وياك يوميا واي غير القاك خو ل خ و ن براحتك ج ن ب د ما شايفك ق ا ب الجديد انت وياك يوميا واي غير القاك هذا طابعك شرده سوي و ا ن ي ساكت ما حجيت راح اقولك ب ا ل ح ق ي ق ة والله بي كان ا ب ت ن ت هذا طبعك شرد السوي و ي ا ل لك ب ا والله بي كان ابتلت بيه داتك تهم ما ふう الخونه لاني لاعب قلبي منك بس قليت لا مو اكيد مايحب إ ن س ا ن غ ي ر ي هسه شفتك ي د ب ي د شنت اشوف بعينك كلشي جذبت حتى ا ل ع ي و ل أ ن ا ماقول ما ا ل ت خاين تروح في دول اليخول لاماتهن وداعتك 「ふふふふふふふ」「も اتهم 「あんたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたあなたはあなたはあなたあなたはあなたはあな يعني باسك يعني شمك يعني نام الليل يمك انا احس والله حبيبي هذا الك يتسلى بيك جنه بد ما شايفك خول خول براحتك